اثنا عشر. استمع إلى الحوار وأعده وتأمل المعنى مستعينا بالصورتين، ثم أجري الحوار في الصف. أهلا وسهلا يا صديقتي. مرحبا بك.